أهلا بكم ومرحبا طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبواتم من الجنة منزلا أسأل الله الكريم جل في علاه الذي جمعنا في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الاحبه الكرام هذا عود حميد لكتاب ربنا جل في علا نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه نتمم ما تبقى معنا من وقفات وتأملات إيمانية في سورة بني النضير في سورة الحشر وهذا هو اللقاء العشرون مع آيات السورة المباركة نسأل الله أن ينفعنا بما فيها من العبر والفوائد وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلنا في السورة الكريمه إلى قول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تكلمنا عن وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل الوصية والعهد ومنهج السعادة في الدنيا والنجاو الفوز في الآخرة فقال للسائل إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه رأينا كيف كان يتعامل الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع القرآن وكأنهم يسمعونه مباشره من الله جل في علا يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ليس معنا ولا مجازا ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقرأ أو تسمع يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك وقلبك فإنما يعني هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه يا أيها الذين آمنوا نداء نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أنت إذا نادى عليك بعض أهل الدنيا ممن تكن لهم الحب والتقدير والاحترام إنما تقبل عليهم وتنصت وتستمع وتهتم كيف إذا نادى عليك ملك الملوك جل في علاه الله ينادي عليك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب من الله لك يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول يا ايها الذين يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك وقلبك لماذا يا ابن مسعود قال رضي الله عنه فإنما هو خير تؤمر به لما تسمع يا أيها الذين آمنوا لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحبيب الغيل أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك حبيب الشيخ خير تؤمر به أو شر تكف عنه بعد يا أيها الذين امنوا سيأتي أمر من الله لك بفعل خير أو بجتناب بشيء في مصلحتك أن تجتنبه وتبتعد عنه طيب جاء في الآية بعد هذا النداء أجل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله بل تكرر نفس الأمر في ذات الآية يا أيها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يتكرر نفس الأمر بتقوى الله عز وجل هذا ما وقفنا معه في اللقاء السابق مع معاني وتعريفات أهل العلم لتقوى الله نسأل الله ان يجعلنا من المتقين وأنها أمر الله جل وعلا للأولين والآخرين وسبب لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة وتكلمنا عن ثمرات تقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه جل في علايا يا الذين آمنوا اتقوا الله نتابع مع بقية الآية قال الله جل وعلا ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال أهل العلم الغد المذكور في الآية إنما هو يوم القيامة المؤمن يتعامل مع يوم القيامة كأنه غدا غدا طبعا إذا علم المؤمن الذي يؤمن بالحشر والصراط والحساب والتطاير الصحف والجنة والنار إلى غير ذلك إذا علم أن القيامة تقوم غدا غدا غدا فإنما يدفعه ذلك دفعا للعمل لاستعداد قال الله جل وعلا ولتنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة قريب إنهم يرونه بعيدا الكفار يرون يوم القيامة بعيد ونراه نحن معشر المؤمنين قريبا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين يعني وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابه والوسطى ويقول ربنا جل في علاء اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورن فالقيامه قريبة جدا جدا والإنسان عليه أن يستعيد له اضف إلى ذلك أن حياة الإنسان قصيرة أيام معدودات أنفاس محسوبات معدودات بل دعونا نقولها بكل وضوء أن من مات منا فقد قامت قيامته يعني انقطع عمله توقف عمله إذا والإنسان لا يعلم متى سيموت ولا يعلم متى تكون تقوم القيامة والأهم من معرفة الإنسان متى يموت أو متى تقوم القيامة أن يعمل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا السائل من المهم إلى الأهم قال يا رسول الله متى الساعة وهذا سؤال مهم لكن نقله صلى الله عليه وسلم للأهم من ذلك قال وماذا اعددت لها؟ هذا هو إلهام ولتنظر نفس كل واحد يراجع نفسه إذا علم أن القيامة غد أنه إذا انقطع عمله وقامت قيامته وتوقف رصيده مع توقف عمله إلا من حسنات جاريات باقيات إذا علم ذلك فإنه يستعد لذلك وينظر ويحاسب نفسه ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أمر الله جل وعلا بتقوى الله تكرر الأمر بتقوى الله جل وعلا في الآية مرتان وأمرنا جل جلاله بالاستعداد ليوم القيامة ومحاسبة كل واحد من نفسه ماذا قدم لغد ماذا قدم ليوم القيام والوقوف بين يدي الله ساعة أن يسأله ربه جل في علا أتذكر يوم كذا يوم أن صنعت كذا وكذا يوم أن قلت كذا وكذا وكذا العبد المؤمن لا يستطيع إنكارا لذلك لانه يخشى ان انكر بلسانه ان تشهد عليه جوارح تنطق يدا تنطق رجلا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يصنعون الامر جد خطير اللهم امين وبارك الله فيك حبيب الغالي او مريم فالله جل وعلا يأمرنا بالاستعداد ثم تختم الآية بهذا الختام العجيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله جل في علا لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم أقوالنا وأفعالنا وسرنا وعلانيتنا لا يخفى عليه شيء سبحانه جل في علا كبير كان أو صغير اللهم أمين رب نسال الله ان يتجاوز عن تقصيرنا وأن يرزقنا السداد وأن يوفقنا لما يرضيه عنا نسأل الله أن يرزقنا الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. قال رب العالمين يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور قال ربنا الم ترى لم ترى, ترى, ترى ان الله يعلم ما في السماء وما ما ما في السماوات وما في الارض الم ترى ان الله يعلم لا يخفى عليه شيء ما في السماوات وما في الأرض خلي بالك ما يكون من نجوى النجوى اللي هو حديث السر لما يكون مجموعة جالسة وفلان يناجي فلان يكلمه بحيث بقية الجماعة بقية من يجلسون لا يعرفون فيما يتناجى فلان وفلان لكن الله يسمعه لكن الله يعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة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 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه إلا هو معهم بسمعه وبصره وعلمه واحاطته لا يخفى عليه شيء من أمور مخلوقاته يرى كل شيء ويسمع كل شيء إلا هو معهم معهم بعلمه وبصره وإحاطته وسمعه جل في علاه لكنه بذاته مستو على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله بائن من خلقه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع لكنه يرى جميع المخلوقات ويسمع جميع المخلوقات ويحيط علما بجميع المخلوقات جل في علاه إن الله خبير بما تعملون حري بمن يؤمن بأن الله جل وعلا يراه بأن الله جل وعلا يسمعه بأنه لا يغيب ابدا عن سمع الله ولا عن بصر الله جل في علاه ألا يجعل الله آون الناظرين إليه أن يعمل عملا يسره أن يراه الله يعمله أن يتكلم بكلام يسره أن يسمعه الله يتكلم به نسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا بعد ذلك يقول ربنا جل في علاه بعد أن أمرنا بما فيه صلاحنا تقوى الله جل وعلا والاستعداد ليوم الآخر قال ولا تكونوا يا أيها المؤمنون لا يليق بكم أبدا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يليق بالمؤمنين ان يكونوا كهؤلاء الذين نسوا الله باعراضهم عن ذكره باعراضهم عن طاعته باقبالهم على معاصي الله ومساخط الله جل في علاه نسوا ذلك وأعرضوا عنه وانشغلوا عنه فكانت العقوبة من الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساغم أنفسهم لما أعرضوا عن الله لما انشغلوا عن الله لما تركوا طاعة الله لما أقبلوا على معصية الله جل في علاه أنساهم أنفسهم شغلهم عن العمل بما فيه سعادتهم في الدنيا ونعيمهم في الآخرة إن شغل الواحد منهم بعمل ما يضر بعمل ما لا ينفع بعمل يعود عليه وعلى مجتمعه بالضرر عقوبة من الله لهم فانساهم أنفسهم أنساهم العمل بما فيه صلاحهم وسعادتهم أولئك هم الفاسقون الذين ابتعدوا عن مراض الله جل في علاه الذين أقبلوا على معاصي الله الذين تناسوا أوامر الله جل في علاه نسأل الله إن يجنبنا الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه بعد ذلك الآية التي نبدأ معها في المرة المقبلة ان شاء الله قول الله جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنة نسأل الله أن يجيرنا من عذابه نسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير إن شاء الله نلتقي في المرة المقبلة مع هذه الآية من كتاب ربنا نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته